بسم الله الرحمن الرحيم شبكه مزامير لا ننصر رسلا الذين امنوا والذين آمنوا نايف ابن سعد الفيصل نايف أبا سعد سعد الفيصل خذوه خذوه فاتلوه خذوه فاتلوه إلى سواء الجحيم نايف أبا سعد الفيصل وإلا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء سنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء نايف أبا سعد الفيصل ابن سعد الفيصل <تصفيق>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 ولا فريق منهم وهم مغرضون ذلك بأنهم قالوا لهم تمس فسمنا كذبت وهم لا يظلمون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 ترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج من الذين And I يكون فيها سلام ألم تر كيف طلب الله مثلا كلمه طيبا كشجره طيبه اصلها ثابت اصلها ثابت وفرها في السماء اضربوا الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة, كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما يتذكرون ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا مَتَّعْرِفَ إِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَيْنَا قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ مِمَّا وَزَّقْنَاهُمْ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 وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصلاف من عصاني فإنك غفور رحيم ومن عصاني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع لَيْسَ كَالْمَحْرَمِ قَضَنَالِي يَتِيمُ الصَّلَاةِ قَضَنَالِي يَتِيمُ الصَّلَاةِ فَجَعَلَ الْأَفْجَةَ مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ لهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نغلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَى مَا نُخْفِي وَمَعْمُلُّ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ وما يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ الارض ولا اسمه. الحمد لله. الحمد لله الذي وهبني على الكبر اسماعيل واسحاق. إن ربي لسميع جعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا أفل لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبا الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مبنعي رؤوسهم مبنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفدتهم هوا وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب يوم يأتيهم العذاب الام ام بنا اخرنا الى الجل قريب نجيب دعواتك ونتبع الرسل او تكونوا اقسمتم من قوم مالكم نَوَّان وَسَكَنْتُمْ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ قَدْ أَرْفَسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مكروا مكرهم الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزون منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله إن الله والارض والسماء او بالرزول الله او بالرزول الله الواحد القهار ترى المجري فالغنين في الأصفاد سرابيلهم من قطرا وتغشى وجوههم النار الله مجمع وتغشى وجوههم الله كسبت. إن الله سريع الحساب هذا شاء فوق <تصفيق> الأرض فوق الأرضين ودرج أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرم فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت يوم القيام ترى الذين كذبوا على الله ترى الذين كذبوا على الله وجوههم, وجوههم مسودا أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجيون جعل الله الذين اتقوا وينجّي الله الذين اتقوا لا يمسهم سوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل لو ما والذين كفروا والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله قل أفغير الله قد روحي وهن الذين من قبل إن أشركت ليحبطن عمالك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن, وكن من الشاكرين وما ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه, سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى في خفي الصور فصائق قام في السماوات ومن في الامر الا من شاء الله ثم في خفيه اخرا فاذا هم فييام فاذا أشرقت الأوض وأشرقت الأوض بنور ربها وقدال كتاب أجيء بالنفين والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون وغفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوا فتحت أبوابها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 طيل دخلوا ابواب جنم لم فيها في سمث والمتكبرين في سمث والمتكبرين وصيق الذين اتقوا وصيق الذين اتقوا أسيقى. أسيقى الذين سقى ربا من أجل ادخلوا قالوا الحمد لله الحمد لله الذي صدق ما وعد وَقَدْ يَبَيَّنَ لَهُمْ فِي الْحَقِّ فَقِيلَ الْحَمْدُ لله phone. Oh. a ah. ولا هم ينصرون الا من رحم الله انه هو العزيز الرحيم ان يوم الفصم قامت هم جميعا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 وإذ سبرق متقابلين كذلك وزواء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 لعلهم يتذكرون فاغتقب إنهم مغتقبون لا إله إلا الله عدد مشى فوق الأراضي phone.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 ثَمَّتْ مُؤْهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِذْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَ مِن رَّبِّهِمُ الْهُدَى آمِنَ الْإِنسَانُ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِنَّمَا يُؤْتَىٰ بِأَمْرِهِ إِلَٰهٌ لَّمَّا يَشَاءُ وَيَضْرِبُ فِي الْأَرْضِ وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَالْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۚ كُلٌّ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُخْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضَ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا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 لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ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 وهو اعلم بمن التقى افرأيت الذي تولى واعطى قليلا واكدا اعند عرع علم الغيب فهو يرى ام لم ينب بما في صحف موسى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 وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا ابْقَى وَقَوْمَنُ حُ مِن قَبْل إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَ فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارا هذا نذير من زفته العازفا زفته العازفا ليس لها من ودون الله كاشفا اف هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون يسجدوا لله وعبدوا لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج يا, يا أيها الذين آمنوا إذا show for ثم ما قدمت واخرت يا ايها الانسان يا ايها الانسان ما خلقك بربك الكريم الذي خلقك فسوَاك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين ما تفعلون كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وإن يَسْأَلُونَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله لا إله إلا الله عدد ما مشى صد الآية <تصفيق> uh, yeah.